في 11. بعيد وما 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19.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 وفي ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن رب بكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شدید وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن عدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردو فردو أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن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 فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر لَوْلاَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ Napnu illa bşrın mslkum, wala kın Allaha ymnu ala meyşa'u min ıbādi, wma kana lana nätiakum bi sultān illa bi ızni من يتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا لنا على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ولا نسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد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 استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ علينا أجزعنا أَمْ صَبَرْنَا مَا لنا مِن محيص وَقَالَ الشيطان لَمْ ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثت من فوق الأرض أجت الثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبّت الله الذين آمنوا بالقول. ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحصوها إن البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهم اضللنا كثيرا من الناس فمن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 بواد ghairi zarrin al-dabaitik al-muharramirabbana rabbana liyumi al-cala fa j'al-afidat min al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 اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 دعوتكمن تتبع الرسول اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم.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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا ولي يذرو به وليعلموه وليعلموه أنما هو إله واحد وليعلموه أنما هو إله واحد وليذكر أهل الألبان